ولا تطع كل حلافي مهين هم نازلمشاء ابن ميم مننا للخير معتد الاثيم عدل بعد ذلك زنين ان كان ذا وبني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 فانطلقوا وهم يتخافتون الا ندخلا انها اليوم عليكم مسكين وغدا على حرب قابر فلن ما راهم قالوا اننا لظن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 رده ربهم جنات نعيم أفنج عن المسلمين كال مجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون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 سَنَسْتَدْرِجُهُمْ لِلْحَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ